وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأودنا وأودنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يدعون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 فما كث غير بعيدٍ فقال أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِيمُ